بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م صاد كتاب لا يَسْمَع فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْ ذِكْرِ رَبِّهِ وَذِكْرِ الْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَلِلَّذِينَ تَلَكَّرُوا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا بَأْسُنَا إِلَٰهُكُمْ لن نؤذي من فلن نسأل من الذين ارسل اليهم ولا نسأل المرسلين فلنقصا عليه بعلم وما كنا غايبين والوزن يومئذ للحق ومن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خفروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَأَرْسَلْنَاكُمْ كَمَا قُمْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مِمَّا تَسْتَكْثِرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لَكُمْ سَمَاوَاتٍ وَأَرْضًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّن مَّعِيشَةٍ ۚ وَلَقَدْ صَوَّرْنَاكُمْ فَكَمَثَلِكُمْ أَصْبَحْتُم بَشَرًا ۖ وَزَيَّنَّا لَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۖ وَعِنْدَنَا مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ رَّبِّي لَا يُرَدُّ بَاطِلُهُ وَمَا أَعْطَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَمْ نَخْلُقْكَ مِنْ طِينٍ وَخَلَقْنَاكَ مِنْ نُطْفَةٍ وَخَلَقْنَاكَ جُنُوزًا فَقَالَ فَهِذَا طِينٌ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهِ فَخُلُدْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ أَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُضِلِّينَ قَالَ سَنَأْتِيهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الْقُرَى نَدْمُ صِرَافِكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَقِيَامٌ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ولا تجد اكثرهم شاكرين والاخذ منها مدعو من يدحورا لمن تبع كلمهم لاملا ان نجهم اهلكم اجمعين من ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فتكلما من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتقونا من الظالمين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 وَقَاسَمَهُمَا إِنَّ لَكُمَا آل لَمِنَ الْأَنْهَارِ نَزَلَهُمَا الْغُرُوبُ كَلَمْ مَذَاقَ الشَّرَابِ فَلَمَّا ذَاقَهُ كَذَّبَتْ لَهُ شَوَأَتُهُمَا وَقَالَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ آل وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَا مُوسَى رَبَّهُ مَا أَنْهَكُماكُمَا فِي الشَّجَرَةِ وَأَغْلَقَكُمَا ۚ أَيُّهَا الشَّيْطَانُ لَكُم مَّعْدٌ مُّبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا سَنَا وَإِن لَمْ تُصِلْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ وَأَنزَلَ بَعْضُهُمْ لِبَاطِنٍ نَّادُوهُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَشَارِبُ إِلَى حِينٍ ۚ قَالَتْ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ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 يا بني آدم لا يسكن أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزر عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهما إن جاعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجد ما عليها أغنا أنا والله أمرنا بذلك قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقفة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بغأكم تعودون فريقا هدا وفريقا ضل عليهم الضلال انه يتقر الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ان لهم مفتدا يا بني ادم خذوا زينتكم ما عند كل نفس من ثم واكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا قالت تأي لي يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا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 يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّن رَّبِّكُمْ بِالْحَقِّ فَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَمَن تَسْخَطَ فَإِنَّمَا يَسْخَطُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها الا اصحاب النار هم فيها خالدون فلن اغلم ممن استغرى الله كذبا او كذب باياته ولاكنا كان لذل نصيبهم من الفساد حتى اذا جاءهم مرسلنا يتوفاهم قالوا اين ما كنتم تدعون الا الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال بخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنسف منا كلما دخلت أمة لعنت تحتها حتى إذا اتاركوا فيها جميعا قالت أخرى بلغولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم فآتهم على ذو بحفا من النار قال لكم يا ضحف ولكن لا تعلمون وقالت قولا هم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب لما كنتم تكسبون ان الذي كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سنخ رياف وكذلك نذلم الجرمين لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم غواش وكذلك مجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وصعها أولئك أصحاب الجنة ورفيها طالبون ولذعنا ما في صدوره من غل يا تجل من تحت نور انههم فقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله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 الذين يفتنون سبيل الله ويبغون بها عوجا وضلالا بالاخره كافرون ولينهما حدا وعلى الاحراف جان يعرفون كلا بعهالهم وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا فُرِضَتْ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ مِنْ حَوْلِ الْإِقَامَةِ فَأَصْحَابُ النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وناداء أصحاب الأعراض رجالا يعرفونهم بثيما هم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم بستكبرون فهؤلاء الذين أقشمتم لا ينالهم الله برحمة فَيَقُولُونَ الْجَنَّةُ مَتَاعٌ قَوْمٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَهَذَا رَحْمٌ لِأَصْحَابِ الْجَنَّةِ أَن يَسْقُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَمْ مِنْ نَارِ غَضَبٍ مِنَ رَبِّكُمْ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا جِنَنَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْيَوْمَ نُنَاسِيهِمْ كَمَا نَسِيَ اللِّقَا أَيُّهُمُ هَذَا وَلَكِنْ مِنْ آيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ فَيَا مَعْلُومَ لَنَا تَحْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَحْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ مَسَّهُمْ رُعْبٌ قَدْ جَاءَ الْرُّسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد قتروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 يقوله حثيثا والشمس والقمر والنجوم مشطرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وادعوا ربكم تضرعوا وتواضعوا انه لا يحب المتكبرين ولا تكفدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه قوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحتمين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابات قالا شوقناه الى بلدي ليفا فاجلنا بالماء فاجلنا بالماء اتخرجنا به من كل الثمرات كَمَا نُكَريجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَرَّتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ قَوْمًا يَشْكُرُونَ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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالك ولكني رسول من رب العالمين أَوَرَدُّهُ قَوْلُ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَتْكُمْ رُسُلٌ يَنْهَوْنَ عَنْ مَا تَلَذَّذْتُمْ بِهِ فَإِذَا رَكِبْتُمْ عَلَى الْفُلْكِ يَخْرُجُ مِنْهَا مَاءٌ طَارِئٌ فَأَصْحَابُهُ يَتَشَاجَرُونَ وَيَطْمَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَأْخُذُوهُمُ الْمَوْتُ فَأَطْعَمَهُمُ اللَّهُ طَعَامًا حَسَنًا فَأَكَلُوهُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتْهُمُ الرِّيحُ مُصِيبَةً لَّمًّا وَهُمْ فِي الْفُلْكِ يَخْتَلِفُونَ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 افلا تستقيم قال الملؤ الذين كفروا من قومه الا لم راك في تفاهه وانما ننظ منك من الكاللين أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا بِهِ فَإِنْ كَفَرُوا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ أَوَعَذِرِكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ بِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْزِرَكُمْ فَازْكُرُوا إِذْ جَعْلَكُمْ خُلَسَاءً بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةٍ أَتَكُونُوا آلَاءَ اللهِ عَلَّكُمْ تُصْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَ لَنَعْبُدَ اللهَ وَاحِدَهُ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَقَدْ كُنَّا يَعبُدُ آبَاءَنَا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد رقع عليكم من ربكم رجس وغضب فتجازلون لي في أسمائنا سميتموها تَرْمِيهِمْ أن هَا أَأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ لَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَٰذَا مِنْ الْقُرْآنِ فَتَظُنُّونَ إِنْ مَكُنْتُمْ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ هو الذين معه برحمه لنا وطرحنا بابا للذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين والى ثمود رفعهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَإِنْ كَفَرْتُمْ فَإِنَّ لَنَا نَجْعَلَ عَلَيْكُمْ صَلَٰصِعَ وَإِنْ سَمِعُوا الْحَقَّ فَأَعْرِضُوا وَإِنَّكُمْ لَمُسْتَضْعَفُونَ ولا تمسوها بسوء فيأت لكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وذوأكم في الأرض تتخذون من سنولها قصورا تَتَّخِذُونَ مِنَ السُّهُولِ هَضُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا تَذْكُرُوا أَلَا اللَّهُ وَلَا تَعْتَرِ فَذْكُرُوا أَلَا اللَّهُ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربك قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتلين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وناك لا تحبون الناصحين قلوقا إذ قال لقومي أتأتون الفاحشة كما سبقتم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من يدون النساء مل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قره إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون جئناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وانضرنا رجا نقرا فانظر كيف كانت عاقبه المجرمين والى مديما قام شعذا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تدخسوا من الناس أشياءهم ولا تسكدوا في الأرض بعد إصلاحها لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْقَهْرُ لَسْتَ مُنْكِمِينَ وَلَا تَقَهُزُوا بِكُلِّ صَرَافَاتٍ يُعْدُونَ وَتَصُدُّونَ عن سَبِيلَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَكَذَّبُوهُ نَاعِي وَجَاءَ اذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَأَغْرَىٰكُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُمْرِتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي مَنْ شَاءَ وَهُوَ الْغَفُورُ الْحَفِيظُ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنطرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارئين قال السعينا على الله كذبا ان اجما في ملكك بعد اذن الجامع الله منها وما يقول الا ما ان عود فيها الا ان يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قولنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملغوا الذين كفروا من قومه لإن استبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأقلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا ظلم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابغضتكم مثالا رز و نصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين قَائِنَ أَحْسَنَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا رَفَضَ أَهْلُهَا إِلَّا رَفَضَ أَهْلُهَا بِالْغَكاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّارُونَ لَنَبْدَلَنَّ مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَطَاءَ وَقَالُوا طَبَمَسَابًا نَبْضًا وَسَرَّاءَ سَآخُذُهُمْ ضَبْطًا أَعْقَلَنَّ ضَبْطَ سَوْهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 هَذَا أَمِنَ أَهْلِ الْقُرَى أَيُمِنْ يَأْتِي بَأْسُنَا بَيَاتًا وَبُلَالِ إِلَٰهُنْ هَذَا أَمِنَ أَهْلِ الْقُرَى أَيُمِنْ يَأْتِي بَأْسُنَا ضُحًى وَمَن يَنعَمُ فَآمِنُوا مَتَى اللهَ سَيَأْتِي يَوْمَ مَتَى اللهِ إِنَّ الْقَوْمَ لْقَاسُونَ أَوَلَمْ يَحِدُ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ وَأَقْدَمْنَاهُمْ رَاضِلُونَ فِيهِمْ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 إِلَّا لِكَي يَطغَى عُصْبَةٌ وَاللهُ عَلَى خُنُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَثَرِهِمْ مِن عِذْيٍ وَيُنْجَدُ مَا أَثَرُهُمُ اللَّثَافِ إِنَّمَا بَعْثٌ مِن بَعْدِهِمْ مُشَابِئَ آيَاتِهَا جاءَ هَولا وَمَلَئُهُ فَظْلَمُوا بِهَا فَأَمُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببيلة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قَالَ إِن كُنْتَ لَجِئْتَ بِيَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ صَادِقَ الْقَائِلِينَ فَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَاهِيَ تَعْبَأُهُ النُّبُوَّةُ وَنَجَا يَا دُوفَ سَإِلَاهِي بَيْضَاءُ مِنَ الْعَذَابِ كَانَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ السَّاحِرُ عَلِيمًا يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا تَأْمُرُونَ ألو أرجوه وأطوه وأرسل في المدائن حاسين يسطك لكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إنكم لا نحن الظالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى ارِنَّا أَنَّكَ لَن تكونَ نَحْنُ الْمُنْفِقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا تَحَرَّوْا أَعْيُنَ النَّاسِ وَالْتَرَبَّصُوا بِالْمُنْجَاءِ بِتَحَرٍّ عَظِيمٍ وَأَوْحَى إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وألقي السحرة تاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاروس قالت العون آمنتم به قبل أن آدم لكم إِنَّ لَنَا نَسْخًا مِّنكُم مَّن كَرَّمْتُمُ فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرَجُونَ مِنها أَحْلَامًا فَخَوْفًا تَعْلَمُونَ لا أُقَطِّعُ عَنْ أَيِّ صُرْعَةٍ وَعَجْلَةٍ إِلَّا فِي حَثٍّ مَلأُصِلُ لَنَاكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ رَبّنَا مُنْقِلُبٌ وَرَسَنْتُكُمْ مِنْ لا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَن نَّجْءَ أَسْمَ رَبّنَا أَخِرْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قومه ارهنا هذا موسى وقومه يفسدون في الارض ويذرك والهاك قال سنقطع ابنا وهم لا استحمل مثاهم واننا فوقهم قانر قالهم سال قومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عشى ربكم أن يهلت عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَطْلَعْنَا عَلَيْكَ آيَاتِنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَنَقْسِمُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْ أَجَلُهُمْ حَسْبُهُمْ قَالُوا لَنَا هَٰذَا وَإِنْ تَصْرِمْ صِرْمِئًا يُطَيِّرُوا بِهِ ثَوْمًا وَمَنْ بَعْدُ أَلَا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ مَنْ ضَلَّ عَنْهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 فَرَسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَدْوًا مُخْصِفًا وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ رَبُّكَ فَأَذْعَكَا بِعَذَابٍ يَا تِنْ فَصَّلَتْهَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ولما وضع عليهم العجز قالوا يا موسى دولنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا العجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لما كشفنا عنهم الرجب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقلنا منهم فأخرطناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق العرض ومغاربها التي دارتنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَبْرًا وَدَنَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الْعَوْنِ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتَى عَلَى قَوْمٍ يَعْصُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَارِرًا إِلَيْنَا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ أَرِنَّتْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَلَا ظَلِيلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال اغير الله ابدكم لا هر وهو صدلق على العالمين واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون بلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَعَدْنَا هُمُوتَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَنَّا لَهَا بِعَشْرٍ فَتِمَّتْ مُقَامَاتُ رَبِّهِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنِّي خُلِقْتُ فِي الْقَرْيَةِ وَأَخْفَىٰ وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَنَنزِلَنَّ عَلَيْكَ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ دَاوُودَ مِن بَرَكَةٍ مِّن رَّبِّهِ لِيُظْهِرَهَا عَلَى الْقَوْمِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قال لن تراني ولا تنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تزل ربه للجبل جعله ذكا وفرى موسى صعقا فلما أساطق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إنسان وقفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقلنا أعتيتك وكن من الشاكرين وكسبنا له في الألواح من كل شيء موحظة وتفصيل لكل شيء فقلها بقوة تَخْوُنُهَا بِقُوَّتِهِ وَأَمْرُ صَوْمِكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا هَؤُلَائِكُمْ لَا رَيْثَ يَطِيقِينَ سَأُصْنِفُهُمْ يَوْمَ يَأْتِيَ الَّذِينَ لَا يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْهُ لَا يَكُن لَّهُ آمِنُونَ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَسْتَخْدِمُونَ سَبِيلَهُ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَمِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا والقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتقل قوم موسى من بعده من حليهم عجلا دفدا له قوان أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ وَلَا يَهْدِيهِ السَّبِيلَا إِذْ أَفْلَحَ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لمكونن من الخاتلين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما طلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأقل برأس أخيه يدونوا إليه قال رب ما امم يلقهم الضعف وكادوا يقتلون لي فلا تشمت بي الاعداء الا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب ادخل لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا الحجن سيمالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجد المفترين والذين عملوا السياة ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أقل الألواح وفي نسطتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا فلما سكت عن موسى الغضب قَالَتْ مُرْوَدٌ فَتُقَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّانا أَثُمَّ لِمَ كُنَّا بِهَا فَعَلَتْ ثَقَنَا مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا سِحْرٌ كَذِبٌ يُلْهِا مَن تَشَاءُ وَيَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَن تُولِيَ نَا قِحْرًا لَّا نَرْحَمُ وَلَا نُقَيِّلُ الْغَافِرِينَ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وشعت كل شيء فَإِذَا أَخْرَجْنَا لَكَ كِتَابًا فَاقْرَأْهُ وَقُمْ بِالصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمُ الْكِتَابَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَبْنَاءَ نُورٍ بِالْمَأْرُوفِ يَنهَارُ عَلَيْنَا كَرِيمٌ يَحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَا يَسَلِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَبَائِسِ ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أرامل معه اِلاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْمُصْلِحُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا نَّبِي لَهُ الْقُسْمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا وصليم مَن آمنَ بِالْأُمَّةِ الَّتِي آمَنَتْ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ جُونَ ذَا الْحَقِّ وَجْهِيَ عَدْلٌ وَقَطَّعْنَا مُوسَى تِسْعَ عَشْرَةَ أَشْفَاضًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اسْقُهُمْ قُلْ أَن يُضْرِبَ بِعَصَاكَ حَدًا أَبَجَدَ سَلَٰمٌ مّن بَعدِ الشَّرِّ إِنَّا قَٰدِرُونَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَّشْرَبُهُ وَضَلَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُهِينِ الرَّقَمَ وَأَنذَرَ عَلَيْهِ عِلْمُهُ وَٱلسَّلَامُ قُلْ يَبْسُطُ الرَّقْنَ لَكُمْ وَلَا مَلَهُنَّ وَلَكِن كَانُوا أَفْسَدُوا يَوْمَئِذٍ وَإِذْ تِلْقَاءَ رَبُّكَ كُنْ لَهُ, له الْقَضِيَّةُ وَكُنْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتَ ثُمَّ قُلُوبُ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخُولُ الْبَابِ سَجَدًا لَّهُ خِلَّةٌ قَصِيرَةٌ تَعْمَى ذُو الْمُحْسِنِينَ وَدَّلَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا رِجْسٌ وَغَمٌّ وَظُلُمَاتٌ لَا يَنظُرُونَ إِلَّا قِبْلَةَ الَّذِيْنَ أَرْسَلُوا فِيهِمْ رَحْمَةً وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَمَنْ يَعْصِ رَبَّهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَأَرْهَمَ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبِيلِ كَسِهَ رِيشَانُهُم يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يُسْمَعُونَ نِدَاءً إِلَّا نِدَاءً كذلك مبلوهم بما كانوا يستخون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلن نتوا ما نغفروا به أنجينا الذين ينهون على السور وَقَالُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعَذَابٍ بَئِيسٍ وَأَطْعَمْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ أُولَئِكَ كَانُوا يَسْخَطُونَ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قربة خاتئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يشومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما إن هم الصالحون ومنهم دون ذلك وَرَاَوْنَ الْحَسَنَاتِ يُنْسَأَتْ وَالسَّيِّئَاتِ رَأَوْا أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ سَخَارًا فَمِنْهُمْ دَاعُونَ قُلُبُ وَلِكُلٍّ كِتَابًا يَأْكُلُونَ عَرْضًا هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُنْصَرُونَ مَا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم نيساق الكتاب أن لا يقوموا على الله إلا الحق وذرتوا ما فيه وَالذَّارِ الْآخِرَةِ تُقَرِّرُ لِلَّذِينَ يَرْتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَنُحْيِي الْمَوْتَى وَنَسِيرُ لِلْمُصْلِحِينَ وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بالقوة خذوا ما آتيناكم بالقوة أَن لَّكُمْ تَعْتَقُونَ وَإِذْ أَقَرَّ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْهُمْ وَأَنشَأَهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا أن تقولوا يوم القيامة إنكم ما عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرعين كَمَا نَذَعَهُ فَتُهْلِكُونَ النَّاسَ عَلَى الْمُضْطَرِّينَ وَكَذَلِكَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَتَنَاهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ تَأَيْنَا مُآيَاتِنَا فَسَلَقَ مِنْهَا فَرَذَّانَ الشَّيْطَانُ فَأَتْنَعَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلب إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب من تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذارِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَخُصِّلَتْ قَصَصُهُمْ عَلَّمُوهُ يَتَفَكَّرُونَ فَأَمَثَلَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وَلَن نُضِلَّ صِرْفَ لَا إِنْ كَانُوا الْقَاصُ وَلَا فَانٍ لَهُ الْعُلَى لَنَكَتَهُ مِنْ الْجِنِّ وَلَهُمْ آكِلَةُ الْقُلُوبِ لَا يَطْمَعُنَّ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَنَمُوءُ اَخْيَنُ اللَّهُ لَا يَنْصُرُونَ بِهَا وَلَوْ اَذَامُ اللَّا يَسْمَعُونَهَا قُلَائكَ كَلَّمَ عَبْدًا هُوَ أَظْهَرُ قُلَائكَ هُمُ الْمُغَاصِلُونَ وَإِلَٰهِكَ أَسْمَاؤُهُ ٱلْحُسْنَىٰ فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيهِ أَسْمَآءَهُۥ إِنَّهُۥ سَيُجَازُونَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ وَمِنَ ٱلْخَلْقِ نَّصْنَعُ بالحق وبه يعجلون والذين كذبوا بآياتنا فنستبرجهم من حيث لا يعلمون وأغلي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ಇಲ್ಲ <usion> <sparkly> <treparric> أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ كُلَّهُ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْغَيْبِ وَإِنَّهُ لَكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَمْرِهِ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ ثُمَّ لْيَأْتُوا بِشُهَدَائِهِمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ حِينَ يَسْأَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يجن مالي عقدها الا هو ثقلا في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتيا يسالونك انك حفيظ عنها قُلْ إِنَّ لِي عَيْنَيْنِ دُخَاوِي وَلَا سَمْعٌ وَلَا أَثَرٌ مَّا فِي عَيْنَيَّ نَمُوتُ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا خَيْرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ولو كنت أعلم الغير لفتكثرت من الخير وما مسني السوء إن أبئنا نذير وبشير لقوم يؤمنون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 فلما الَّلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَلَمَّا آتَاهُم مَّالًا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ سُرُرًا كَأَنَّهُم فِيهِ مَكَثُوا أَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ايشرفون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انقاصهم يا كفار وان تدعون الى الهدى لا يتبعوكم سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَكُمْ فَكَيْفَ إِذَا أَصْبَحُوا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ أَفَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ أَلَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الْمُقَدَّسِ أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي خَطَأٍ وَنُدَاهُ أَنَّهُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَنُسْخِرُ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَمْ لَهُمْ آدَامٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُرِدَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّكَ يَا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَمِيعُونَ لِنَصْرِهِ وَلَا نَصْرَهُ عَلَيْهِمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَمُرُّونَ عَلَيْكَ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ قُلْ لَأَعْصُرَّ وَضْرِبِ الْعَوْصَ وَأَهْلَ الضَّلَالِ الْجَاهِرِ وَإِنَّ مَا يَدْعُوكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ أَذَاكُم فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ تَأْفَنِ إِلَّا مَسَّهُمْ طَائِرُهُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَرَكُوهُ فَإِلَهُهُ الْمُبْصِرُ وَإِذَا وَأَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْبِ عَلَا وَقَصَرُوا وَإِن لَّمْ تَسْمَعُوا آيَةً قَالُوا لَوْلَا جُئْنَا كَنَا قُلْ إِنَّمَا أَسْمَعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنفطوا لعلكم ترحمون وَإِذْ قَرَّرْتَ جَشِينَ فَكَثُرَ ضَرَّاً وَخِيفَةً وَكُنْ لِلْجَهْلِ مِنَ الْقَوْمِ بِالْغُضُوِّ وَالْأَصْوَامِ بِالْغُضُوِّ وَالْأَصْوَامِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عند ربك لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ضَلَّ عَمَلُهُمْ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ الْآيَاتِ وَيُسَمِّعُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ